لأن المستقبل الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى أي جمع وضم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها فأبشروا أيها المسلمون أبشروا أيها المسلمون بالملك المقيم والمجد المنتظر تحت ظلال الاسلام وتحت رايه الاسلام لا رايه الا الاسلام